<سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> اقرأ باسم ربك الذي الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك علم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا അലം ക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 أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ قل لا تطعه واسجد وقترب